على آله وصحبه وسلم اللهم علمنا منفعنا منفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وصلى مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كنا بنتكلم معكم في باب ازالة النجاسة فالفصل ده بيتكلم في النجاسة سواء كانت رقبة او صلبة وسواء كانت من حيوان ماكول او غير معقول فحن بنتكلم على هذا الامر بالتفصيل ان شاء الله فهو عندنا الفصل بقول وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني فحن بنقول كل مائع يعني اشياء ليست صلبة وانما هي رطبة مائعة فبيشمل البول والمز والودي وما رشح من الحيوان زي العاب وأنفه والأشياء دي فكل ما يرشح وعرقه لو كان المقص تعبير بنركب الدبل هو الحمار مثلا أو الحماره وعرقه طيب هل هو كذا ناجس ولا مش ناجس ولا كذا فاحنا بنتكلم عشان نبين الأحكام دي نتكلم وكل مائع من السبيلين نجس ده على النجاسة الداخلية اللي في بطن الانسان أو في بطن الحيوان فعشان كده بقول حكم ايه حكم اللي يخرج من السبيلين نجس السبيلين يعني التركين المعروفين صح الله ايه كده يعني اللي بيصرف المواد السلبة واللي بيصرف المواد الساب يعني البول والغاء كل ما خرج من السبيلين طيب انت بتقول مائع ايه. طيب افقد خرج مائع من غير السبيلين زي الدم وزي القي وزي لعاب الانسان قال ما له ده قال ده بالنسبة للدم والقي نجس طيب نغسل السياب منه ولا منغسل شي نغسل السياب من دقايا البول سيد مبي عليه الصلاة والسلام قال ولا مش عارف الحديث مروا على قبرين يعذبان وما يعذبان في كسير اما حدونا فكان لا يستبرئ من بوله لذا اذا احنا بنرسل السوب اذا عصاده بول وبنرسل السوب ايضا او انبدا اذا عصاده ريس او فضلات انسان لذا اذا ده ده من قال خارج من السابيلين قالوا كانكس قال, قال, يعني قال من, من غير قال اللي نجس. يعني خارج من السابيلين بلا كدرو عشان ما تنتفش عليكم المسائل طب وما خرج من غير السابق هو ليس ناكدل الوضوء ولكن يجب غسله باعتباره هي نجيس ماشي؟ طيب رش الحيوان عرجه ريجه اللي بتاعه قال هنبص بقى هنا هل هو من مأكل اللحم ولا من غير مأكل اللحم يعني من حتى تكون من الدحة ونكلها اللي هي بيهنة الانعام ولا اشابه من الدحاش فلو كان الخارج من روس او دول من حيوان ماكول اللحم عندنا روايتين في المنظر الشرعي روايه بتقول ان روس و الحيوان ماكول اللحم او غير ماكول اللحم نفسه وروايه تانيه بتقول ان روس و دول ما يؤكل لحمه كاهر قال ايه المساله بواه قال المسألة عندنا احنا بنونا الرأيين عليه؟ قال الرأي الاولى من الدول وروثنا يقل لحم طاهر وافق فيه الامام الشافعي امامه اللي هو استاذه الامام مالك فالامام مالك استاذ الشافعي كان بيقول ان كل دول وروثنا يقل لحم طاهر ولا يجب بس يسوي ليه قال ان جاء ناس من العرانيين قبله قال العرانيين جم للمدينه يعني ناس مهاجري واستقاموا في المدينه فهواهم ما جاش على هوا المدينه الواحد لما بيغير الجو بيعطس وكذا وكذا هما تقول حصل لهم كده فكتبوا يعني اصابهم المرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يلحقوا بابر الصدقه يعني ايه الحق يعني الصدقات زكاه الانعام الغنم والبقر والجاموس والابل كان لها مراح كده اللي هو زي ما يقول عليه خزينه بيت المال ولها رائد على شانه فمنها الناتج ومنها من يحلم فقال يلحقوا بهذا قال عشان ياكلهم من اموال الصدقه مبقوش على على حد فيأكلوا من ألبانها واشربوا من أبوالها فالمالكيه أخذوا بظاهر النص الشافئ وافق ولما استقل خالف الإمام مالك يعني, يعني تساوت حوز يا زيد تمنى ليه عليكم سيدا يبقى طالب عندك مدرس مساعد ولا معين إذن نساكساكساكساكساك قاله وقالت لما ياخذ الدكتوراه وتديره عند الدكتوراه يقولك لما يجد كان يقول لك لما لكش كلام عندي تساويت الرؤوس يا زيد ماشي هل هذا كان خلق الامام الشافعي؟ شفه ذهب جالس سنة سنة كاملة الله عز وجل في أن يخالف الإمام, الشر... الإمام ملك يعني له وجهة نظر وكل حاجة مش يقول لك بقى ان اجتهدت وهو ايه يعني وك... لا لا لا لا مفيش ال... يعني نبره الاستعلاء ونبره اقل لا, لا لا من قال علمت فقد جهل فاهم ولا ايه ما... اه فقد جهل قال يعني معناه ما... لما اقصد تعبير ما بيعرفش حاجة يقول لك ابو العريف يعني عارفين ابو العريف ولا لا آه انا بقول لك اهو قال بقى اذا هو ما عملش كده ده جلس يستخير الله عز وجل سنة قال قد انت هتخالف ليه يا امام الشفح في الرواية التانية قال اصلا اني عندي مفهوم الحديث مفهوم الحديث نقول ان الناس كانوا ايه ايوة يبقى اذا السبب في الحاكم بشغب الباني الابل واقولها كان للعلاج يبقى حالي الضرورة وقيت نظر ولا مش وقيت نظر أيوة. وعشان كده قال عنده قورين قول وافق فيه الإمام المالك على حسب ظاهر النص وقول خالف فيه الإمام المالك باعتبار العلة والسبب فالعلة والسبب انه دول كانوا لانه النبي كل الناس انما امر دول بالذات قال عشان العلاج ومعروف ان الغالي دلوقت حبيبنا انه ابوال الابل والبناء تباع في الصيدلات في السعودية انا ما جلش دعا بمصر ما شفتش ما عليش مش مليش دعا بمصر مش مصر لا انا بقول على ما رأيته انا ما شفتش هنا بصراحة انما هناك امر ظاهر وواضح حتى لما كنت بتكلم في التداوض النجاسات فلم اذكر فردوا للبحث وقالوا لا يا مولانا ده احنا هنا بنعمل كذا وكذا وكذا قلت لهم هذا لا يخالف مذهب الامام مالك ولا يخالف الرواية سانع الامام ايه الشرف والعمليه مشيت مولانا يعني المشايخ لما تيجي عليهم يحلوها او لو تمجي عليهم يحرموه مشايخ مولانا الراجل يا مولانا مول جه واحد بيساله في الجامعة يا مولانا قال نعم قال الكلب دال على الحيطه سبع مره قال له الحيطه دي قال هدها واغسلها قال يا مولانا ده الحيطة اللي بينه وبينه. قال لا اقل ما يطر اه اقل ما يعني عاوزين نقول اللي هو ما بيعملوش بالنبادئ دي احنا اللي بنعمل كده فكاكة المصريين انما العلم له حقوق وله احترام فمن اللي ايه فالراجل استخار الله عز جل سنة وكتب كتاب يخالف فيه الامام مالك استاذه في بعض المسائل بوجهة نظر معقولة ومقبولة وكذا وكذا ويبقى اذا هو ما تعداش ولا قلت ساعة الروس يزيد ولا عبيد ولا اي حاجة ما عندناش الكلام ماشي قال له اذا ده بنتكلم في السائب قال طب يا مولانا باب الصغير زي بول الكبير قال لا قال ازاي يعني قال الصغير الذي لم يدهب حولي اقل من سنتين ولم يتغزى الا على اللبن قال لا قال البول ناكس قال ايوه بس هنغسله ازاي في ذات المجاة قال البول بتاع الصبي ايه اللي بيحصل فيه ايوه النضح بالماء قال لانه البشبوري برش هنا وهنا وهنا وهنا وتبقى لعملها وتركها فاحنا بنروح رشقين علي كده انما الانثى في موضع واحد وقالوا ان ماؤها سخين يعني لونه اصفر ويبقى على طول فعشان كده قالوا النضح بالماء يبقى الرش ان انت بترش كده والنضح يعني تحط المية عليها وتسيبها انما تحتها دي قال لا ده في كلام تاني فهمين ولا ايه الرشو نضح الماء قال ايوه والغاسل ان انت تغسل المية بحيث تتساقط المية المية تجري على وتنزل يعني تعلمها مية فهمين ولا ايه يعني انا لما جب من الحنفية كده ورش كده قال اه قال يبقى استعارت بقول الصبي طيب اه انما الصبي قال اروح تطعها العنفية والمية تنسل عليها فده المية نزلت عليه قد طهرت ماش حبيبنا قال يبقى ده اسمه بالنسبة للسوائل اللي هو المائع لشطرية قال ايوه مولا قال ما ليس لو اكتماما زي جن رشح كاللعاب والعرق لو انا ركبت لما اخصى بتعبير حمار ولا الانسان عرق والعرق طلع من قال ايو بتجو ريحت ومش حلوة بتروع تجيب الباك بتاعه وتحط العطر وما ومعرفشي مش عارفين ولا بتعرف مش كده في الصيف يا مولانها قولها كان يتوك في الصيف وانت بتجي تروح وغسر تحت بطاطك كده مش بتعمل كده هو ده عشان الرائح عشان الرائح قال حل الرائحة دي وعرق طلع من جو انما العرق ده نجس ولا طاير طار لانه ما استحلش يعني ما تغيرش ما تغيرش في المعنى قال يبقى الرشح اللعاب الرشح اللي هو العرق وقال طب انا ركبت حمار يا مولان قال ايو ومن غير بردعه زي ما بيقوله او من غير سارك ماشي وعيرك في الصيف المية من تحت عرق المقعدة بتاعتي عرقت قال ايو قال يبقى ده الرشح ده طهر ولا مجز؟ ايوه ليله لانه من حيوان غير ما اللحم من حيوان غير ايه ما اللحم احنا بنذبح الحمار ايوه يبقى اذا دي يقول على الحمر الاهليه نعم اتفضل يا ماشي حبيبنا. يبقى البول والغائط قالوا والمزي والمودي قالوا كل ده ناجسهم والدم وكل كله قال ناجسهم ويغسل موضعه يغسل موضعه طيب انت بتتكلم عن إلا المني قال مني مين قال من الإنسان الأدم قال الأدم مش مأكل اللحم صح ولا مأكل أي حب أحدكم من يقول لحمة خيه ايه فكرتم مش مأكل اللحم قال طب دان مش ما يقول لحم يقول الماني بتاعنا قال لا لانه المني اصل الخلكة اصل الخلكة بتاعت الادامي مائع قلنا ان الماء ده بيشبل البول والدم والقيق وكل ما خرج من غير السبيل زي قال كل ده نعمل فيه ايه قلب طاهر يعني طهارة الماء الغسل طيب هنغسل يا مولانا. قال الماء ده لو كان بول كبير او صغير بنفرق بين ذكر او انثى قال بنفرق قال وده جميع الابوال والغاس واجب يعني غسلها واجب يعني مش لك انت حرية ولا مندوب ولا مصحب قال ده واجب يعني فريضة لازم تغسل عشان نبقى طهاره البول الصبي الذي لم يأكل الطعام قال افرض يا مولانا هو اقل من سنتي قال ايب بس سمه بابا بتديله مع اللبن كده يعني صفر بيضة حب ما معرفش قال لما تغير بوله اختل شرط يبقى اذا لم يبلغ السنتين ولكنه تناول طعاما غير هذا اللبن اختل شرط او ما اختلش يبقى يجب الغسل مش ماشي حبيبنا ايوه لا يا مولانا الوضوء زي ما قلنا مما خرج من السبيلين أصابتني نجاسة ابن شايل ولا بنت شايله ولا يعني قريب ولا كذا قال أو, قال أو ماشي في الشارع وحاجة جبت عليا رش ماء نجس ولا قازر ولا كذا قال بنغسله ولا يجب الوضوء الوضوء ما يجبش إلا لمن خرج من السبيلين ماشي مولانا نعم ولم يأكل غير اللبن أنا عندنا شرطين السن والطعام في السن أبال من, ش... من سنتين وبيأكل حاجة غير اللبن أو بيتناول حاجة مع اللبن يبقى ما يتحققش الأمر أنا عاوز شرطين صحيحين ما يتخلفش واحد منهم يعني ينكد الوضوء يا مولانا ما قلناش ينكد الوضوء يوجب غسل الماء البول بتاعه نغسل انت تتكلم علي يا مولانا انا شاء عيل صغير العيل الصغير ده عنده سنتين او اقل ومكوش الا اللبن قال لو بال في حجري قال اني اغسل ولا يجب علي الوضوء زي ما كل اللي ورانا سأل. بس يعني فيش ارتباط بين النجس الخارجي اللي بيجي علي من الخارج وبين الوضوء بس لا ما واضح كده ولا ايه ماشي حبيبنا ماشي يجب الغسل ما يجبش الرش عيوة ولا يقف عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح زي ما كنا بنسأل المرة اللي فاتها تفاجر الجزار كان واحد بيسأل هنا ايوة معاكن هو مستحضر المساء قال يبقى اليسير من الدم قال يقفى عنه يعني يقفى عنه ايه يعني لو خدت حجنة وما بقى الحجنة يدوبك نقطه نقطة قال اه قال يقفى عنه يقفى عنها يعني علنتها طهارتها ما علنتهاش قال تساهلت تسهلت فيها شويه قال اه مرخص لان هي شيء يسير انما لما تبقى بقى بقى جد كده زي ما بتاخد وش العروسة ولا بتاخدش وشها تاكلوها كده على طول وش العروسه اللي هو غشاء البكرة ما حدش بياخده ياخده عدوك نعم <تصفيق> لا يا مولانا احنا ما عادش بردعه حفاظا على قوامه وحاجاتها والحاجات الحلوة دي قال بردعه ببلاك 12 و 14 و 28 والعملية بازت والولا يأخذ من هنا ويجل نزل عاوية من هنا اي لبن يا مولانا اي لبن لبن جموسي لبن مصنع كل حق ماشا ما فيش مشاكل بدل ما يقولش الا اللبن لان اللبن طعام مستساغ ومناسب للاطفال في هذه السن يبقى ده الغزال المفضل عنده بتبين أم من اللي مخص التعبير من حيوان مصنع كله ده واحد نشا مو طيب قال بيعفى عن القليل من الدم والقيح القيح اللي هو المده يعني لو عندي جرح يعني متسامح في اليسير من النجاسات اللي هي الدم والقيح القيح يعني الصديد اللي بيقولوا عليه المده الصديد ده قال يبقى اذا اليسير يعني لو انا مش حاطط شاش ولا بطنه على الدم وكان فيه صديد والصديد ده لزق في الجلبيه قال يا صعب انما لو دجع وبجع كبيره كده واضحه قال قال تستسل فهم كده فهمين كده ولا ايه مرفع عن اليسير من القيح يعني لو انا حاطط عندي جرح وعمل صديد وانا مش حاطط عليه شاش قال قال القيح ده او الصديد ده دجع في الجلبي قال لو كان شيئا يسيرا قال لي أفعا إنما لو كبير بأنها بقى يعني أنا مقصد بالتعبير لا أعزب الله وربنا كمان يعني, يعني كمية كبيرة قال قال لي إذن ده زي ما أنتم بتقوله بيعصر الدمل ونزل كمية قال قال لا يبقى ده لازم يتغسل إنما لو كان نقطة بسيطة كده قال لي أفعا عنه ماش كده يبقى عندنا دنع حكتين الدم آه والقليل من القيح قال وما لا نفس له سائلة ايه بقى لما لا نفس يعني الحشرات اللي مش فيش فيها دماء زي الصرصار وزي الجعلان اه وزي الوزق والحاجات دي قال دي يقولوا عليها ما لا نفس له سائلة وزي الزباب وزي البعوض. ايوه ما فيش ودمه مش دم أحمر قال ده هو دمه أصفر كده زي السمك نقول دم بارد دم ايه بارد قال طيب لا نفسه له قال ماله قال يعني معناها لو وضع في الإناء بتاعي دبانة اللي انتوا هقول على الزبابة دي قال اه قال طيب لو كانت نجسة ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الزباو في ناحه داكو فاليغمس طيب ممكن اغمسها وما تموتش. وممكن اغمسها وتموت صحوة الله ايه فلو ماتت وانت غمستها وماتت قال اه قال هي يعفى عنها يعني يعفى عنها يعني ما غمستها فيه يجوز تناوله ولا يراق ما ينكبوش قال يبقى اذا دا ما لا نفس لو قال اه قال اذا وقع بنفسه إذا وقع ايه انما لم احسن في التعبير واحد عن المصاده الدبان زي ما في دول الدبان بي ايوه في دول الدبان كده بنحط على ورقه نرش عليه شويه ميه كده قال آه. قال الدبان يجي يجي يتكوم عليكم قد كده قال ايوه قال لا ده جازوا ببكميات كبيره وانت طرحته انت اللي وجعت فيه قال وتغير لون الاناء او الطعام اللي انت هتاكل او الشراب قال يبقى نجس يبقى أنا عندي انه بدل يسير قال يعني ما لوش نفسه يعني اللي ادباني والاثنين قال ما غيرتش الطعام قال هيتاكل يبقى بقاس ان شاء الله لان في احد كان احيه وفي الاخر ايه لا خلاص انت انما لما تجيب بقى تقول له ده دواء دواء وهات يا ابن نحوت قال بس بقى كل بيضه كده قال ما ينفعش فاهمين ولا ايه لانه هيغير هيغير الطعام لونه وطعمه كده وريح قال اذا اذا طرح بنفسه طير وراح وقع خلاص انما انت تجيب وتصطاد وتحط قال هو ده بقى الممنوع ماشي او بيقول ما لا نفس له سائله إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لي إذا وقع باختياره إنما لو أنت وقعته عملت لم تحط قال يبوا هنا ينجس الماء أو ينجس الطعام مش كده حبيب ماش ولا هي طيب قال إحنا بنتكلم في مناطق الفلاحين في مناطق الفلاحين لا بيرش فليت ولا بيعملوا حاجه ولا مبيدات ولا حاجه والزبالة كاسه كده قال قال بيبقى اذا الزبالت كثير جدا صح ولا ايه الصين قضت على الدبان في سنه واحنا هيبقى قدامنا مليون سنه أيوة اسالهم ان كانوا ينطقوا <تصفيق> بمعنى انه هم البلاد بتاعتهم بيتنظفوها مفيش فيها زباله عشان تتربى الزباب وكل واحد منهم كان معاه مناشى كده قال اه قال وكان اللي يجتل مثلا عشر دبانات يدولوا كذا دوافع وحوادس انت لو مودت اردب ولا يدوك ولا يسألوا فيك يقبضوا عليك انت اه فلازم تبقى عارفين كده لما الناس تبقى جادة وعشان كده نقول اطر شطر الايمان احنا عندنا زباله في القاهره من ايام ما قامت الثوره لغايه الوقتي كانها هي بقالها 3000 سنه في الشارع هي ما بتشوفوش ولا ايه فيش حد بيروح وعندكم هنا في اسكندريه في الشارع بس ينزل في اي حاره كده وهتلاقي حاجه لا تطاق شارع الهنوفيل من اقوله لاخره عاوز ازاله انا بكلم عن المنطقة اللي انا عارفها و فيه فما بالك بقى بالجهات الأخرى زائد الاسكندريه بسم الله ما شاء الله محاطة بالصرف الصحي من كل جانب، اه شاطة هي شاطت شاطت منك امولان قال لما يقولوا كده في الاماكن الكثيره يقولوا مما تعم به البلوى يعني مما تعم به ايه يعني ما نقدرش نحترز منه يعني ما نقدرش ان احنا نعمله قال لو هنجيب ناموسيه ولا نمليه ولا حاجه ونحطها على الاكل عشان ما فاز فازبقى انما انا مكشوفه باكل اعمل ايه بقى يبقى اذا نقولوا هنا مما عمت به البلواء يقول إذا أنت رجعت تأكل وحطت الدبان على وطارة ووجعت التانية وحطت وطارة قال إذا أنت عملت نشأة إنها مش هتقدر تمنع ولا هتمنع بس يبقى يقول عليه مما عمت به البلواء طيب إحنا في حكمها يا مولانا قال إذا وجعت في الإناء وكانت كثيرة وغيرت تبقى ناكسها ما لدينا ما تبقاش يكون هناك افراد ان الطعام ولا تريقه ان ما ما افراد قال يكون عندنا افراد لم لما يكون هناك لما بيقع بنشوف صح افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك قال ما بنشوفهاش. دب ناشى وطبعا ما هي مش نابسة بامبرز ولا حاجة قال بتبول قال اه قالوا يبقى ديلها ما بلوله وتروح راشة كده دي نجاسة انا مش نجاسة اه ما يقولوا عليها نجاسة حكمية نجاسة ايه؟ حكمية يعني قال نجاسة لا يدركها الطرف انا ما بشوفهاش انا حسيت ان الماشية نشت بديلها ناحية جنب اليمين قال يبقى اذا انا متأكد ان الجنب اليمين ده من سوبي اصابه ايه فين هو مش شايف قال له اذن ده على نجاسه حكميه او نجاسه الطرف عن التي لا يدركها لا يشاهدها الطرف قال تاخذ معنى النجاسه العينيه قال بمعنى ان احنا نغسل هذا الجنب احتياطا وتحرزا ما شانه لنا ما شانه ليه طيب النجاسه ان كانت رطبه ساعه ما جدت عليها كانت رطبه وبعد شويه لحرارة الجو نشفت قال ايوه يوه برضو في معنى النجاسة العيني الحكمية قال بمعنى ان هي لما نشفت اصبح اثرها مش باين قال يبقى انا هاغسل انما لو كان اثرها باين بانه بقى روس مش ميه مش بول روس قال اه قال روس الحيوان مثلا اللي مخصر في تعبير جاموسة ولا بقرة قال الروس بتاعها سايب كده واخضر قال وحطها على الجلبية قال قال تنشف ما تنشفش يبقى اصبح مكانها ايه ناجس ومعين ومشاهد ومعين ايه هو انا عاوز اوصلك الحاجة حاجه بعض الناس يقول لك كل ناشف طاهر لا كل ناشف اذا اصابك وهو ناشف لا يناجسك كانه طاهر لانه ما سبقش اثر انا مش في الشارع والست في الفلاحين بترمي راس الحالون عشان يحمبوه عشان الخبز قالوا وقع عليه قال هو ما قال ده تقطع شهرين ولا ثلاثه في الشمس يعني ناشف قال ناشف قال لما يوجع علي صبني اثر بدل ما سبش اثر عندي بل يبقى طاهر يعني كاني لم يصيبني شيء ادي كل ناشف طاهر ادي كل ناشف طاهر اللي بيتصل فلاحين في الألغاز يعني زي ما انت بتقوله كده بيعملوا لغز عشان فزوره يعني قال ايو يقول لك ايه كل ناشف طائر كل ناشف يعني كل روث حيوان أصابني وهو ناشف قال ايو انا ناشف البتاع ولا نمت في الصحراء وطلعت نمت على بعير جمل او صور حمر وهو ناشف قال يقول اذا ده ما ينجسنيش انما لو كان اقدر يعني أصابني منه بلل يبقى رطب يبقى نجس على طول نعم ايوه اذا كان رطبا يبقى إذا كان رطبا يمكنك تغيره ماشي يا مولانا ماشا. طيب دي احنا كنا نتكلم عن المائعات يعني الاشياء السائله طيب والحيوان قال الحيوانات كلها كلها ماكوله او غير ماكوله طاهره الا حكتين اتنين بس ايوه يبقى اذا الحيوان كل طاهر كل على العموم ما اكل اللحم مش ما اكل اللحم كله طاهر يعني عند الافه زي الحمار زي القروف زي البقرة ده كله طاهر من حيث عينه حيث ايه ذاته يعني ذات الحيوان ده طاهر قال ايوه يعني معناها ايه معناها ان عين هذا الحيوان طاهر قال يعني قال يعني لو صدم شعر من شعره قال ايوه قال يبقى اذا كان ناكل ولا غير ماكل يبقى طاهر زي ما كنا بنركب على الحمار ويجي شعر منه عليه وانا من غير رضاع من غير حاجه قال يبقى اذا ده طاهر ولا مش طاهر طاهر الحيوان الحمار طاهر الا الكلب والخنزير قال مالهم قالوا نجس العين يعني ايه نجس العين قال يعني بوله نجس برازه نجس لحمه نجس شعره نجس لعابه نجس يعني كل حاجة فيه نجس ماشي وده الفريق اللي بيقول انه عين الحيوان بعض الفقهاء بيقول لا لعابه فقط لعابه فقط قال مش معنى لعابه فقط قال لانه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا ولغ يعني طل على لسانه وحطه في الإناء ولج فيه قال يبقى إذن نجس يبقى إذن هو يقصد اللعاب فقط فمن ولا ايه فمن ولا إيه؟ قال يبقى إذن عاوزين نقول إن الحيوانات بالنسبة للكلب والخنزير قال الكلب كل حاجة في نكسه على رأي الجمهور ورأي غير الجمهور بيقول لا ده لعابه فقط طب يا ترى كده قال اللي بيقول لعابه فقط يعني لو اصابك شعر منه قال لا ينكسك وما تحسش تصب منه ولا حاجه اذا بال قلبي يغسل اذا تبرت قلبي يغسل قال ايوه قال يبقى اذا هو كل الاشياء اللي فيها قالوا انه ده بالكلب ده بصاحب الانسان وروح معاه في الصيد وفي الحراسة وكذا وكذا وكذا قال يبقى, يبقى اذا نجب على الانسان يحترز من شيء واحد فقط وهو لعابه تفهمين ولا ايه تحترز من شيء واحد ايه يعني الناس بتوع الشرطة بتوع الحراسه اللي معاهم الكلاب البوليسيه اللي بتشف عن جرائم دي قال ما هو بياكلوا ويعملوا ومحتك بيه وكده يعني قال اه قل يبقى اذا ده على الراي ده بيسر على قائد الكلب ده او المربى ده انه يستخدم بس يجب عليه انه يحترز من ايه من اللعابه قال اشمعنا اللعاب قال اللعاب ده هو في مكروب اسمه السعار مش لوحق لو الكلب عض واحد بيلاحظوا ونودي المستشفى المستشفي عشان حبنا ليه قال عشان نعمل وقايه ضد مرض السعار وعشان كده يقولوا الكلب الايه ايوه بمعنى الذي هو عنده مرض السعار اذا اصاب عض انسان اصابه بما عنده فاهمين ولا ايه ايوه يسموا صح وهو الاحتياط هنا فين في العض بتاع لانه بيبقى حامل الميكروب فلو حامل الميكروب قال لما بيعض يبقى بالميكروب بيخش طيب يعني ايه طيب يا راجل طيب انت حاضر حاضر حاضر هو عاوز ما عارف هو عايز يقول يعني عايز يقول ان مش كل الكلاب مرضى مش كل الكلاب مرضى عندها مرض السعار انما احنا بقى مش كلنا اطباء بيطريين فهو مجاب سد الزرائع ماشا مولانا احنا مش كلنا انا زوجت طبيعي بيطارية وعارف الحاجات دي كويس انما مش معنى كده ان احنا كل واحد يبقى عارف ان الكلب ده مصاب ولا مش مصاب قال قال انه الكلاب دي اتلا مخصب تعبير الكلاب تضل عندنا كتير صح ولا ايه ثانيا على الرأي الثاني ما يصحش بقى الكلب ينام في السرير ها ايوة رود علي ما يصحش الكلب ينام في السرير ومساحش الكلب ياكل أكل ما يأكلوش عيلة فقير ومساحش الكلب يركب عربية وتلع لكسان خلاص بك الطيبون والطيبات المولاد فإحنا بنتكلم على باب سد الزرائح ما هو بقوله هنا دي من الأشياء اللي بيتعم بها البلوة وبيصاحب الناس في حراسه الغنم وكلب الصيد وكذا وكذا ما ينتي كان حال العبد قال جل قال بس يبقى إذن على الرأي اللي بيقول العبد بس قال النم على الرأي الثاني يبقى لا هو يحترز منه خاص ولذلك ما بينامشي زي ما بيقولك ما ينامشي في الفراش مش عندكوا بعض السيدات بتسجد لما بتنام مع القطه طيب اللي ما تجوزش وهيتجوز هيعرف الكلام ما شاملنا ماشي مولانا ولا ايه عيب بخليك معايا كده فعشان بعض هذه الحيوانات اللي بيقولوا اليفه وكذا وكذا, وكذا بيتوجع عندها امراض وميكروبات واحنا كنينا مش متخصصين فمن باب سده الجت ربنا قال عليها ان قال عليها انها من الطافين عليكم والطوافات وسؤرها يعني الباقيه الباقيه بعد ما شربها قال اذا والنبي اصرى اليها لانه مشربت قال أي وبرضه البغي مزة وملت الخوف بتاعها وسكت كلب صح ولا ايه الرحمة حاجة خلي بالكوا بقى من الكلام عشان ما تركبش داع داع داع الرحمة والرفب الحوان حاجة والاحتراز منه حاجة نعم اه عليك مولان عليك ان انت ما تمشيش في روح الكلام أيوة من احترس يعني لو عربية هتخبطك بالراحة بالراحة لو عربية تخبطك هتجاف لها كده وتقول لها اخبطيني طيب يبقى إذن بقى شوف الكلام بقى حالة الضرورة تقدر بقدرها حالة الضرورة تقدر بقدر, بقدر المراد بكلب الكلب بيقاب له على بعد اتنين كيل ولا أكتر من ابنه يعني الكلب بيحتفي بصاحبه أكتر من الابن بيحتفي بابوه مش, مش عارفين كده ولا ايه يجازا بيلف حواليه ويحق فيه وكذا وكذا كذا نقول لا خليك باي باي خليك بعيد بس انت شو بس انا ما اتكلم عليك انت خلاص يا مولانا اخبطوا انطراف يعني احنا بنقول الضرورة يا سيد بنقول الضرورة تقدر بقدرة وانت ما كنتش عارف الحق ماشا مولانا كنت عارف الحق طيب فإذا دلوقتي يبقى تحترس تحترس قدرت تحترس خلاص ما قدرتش تحترس يبقى إذا أنت منقول من باب ما تعمه به البلواء نعنس حاضر حاضر نعنس ما على الرأيهم يا مولان على الرأيهم على الرأي لو مسك لسانه وقال هيغسل سبع مرات إحداؤنا بطراب هنقول. ولو مسوا بجسمه قال قال على الرأي اللي بيقول للسانه بس بقى إذا ان جسمه فيش في حاج وعلى الرأي اللي بيقول بجسمه يغسروا سبع مرات إحدى هنه بالطراب مطور قلنا الرأيين عشان تبقى للعملية مشها كده ومشها كده ومش من رأينا أنا اللي بفنن لا ده علماءنا واستنباطات فقهية بيقولوا لنا كده وإحنا بنتعلم منه نعم نعم يا حبايبنا لما يبقى في رايين يعني يعني في وجهتي نظر بأي, بأي هنا طيب ما بقول اهو ده اي تاخذ قال لو اخذت دي ينفع ولو اخذت دي ينفع انما الاثنين متفقين على انه لو مسك بلعابه يبقى يجب الغس سبع مرات احداهما بطريقه الطور الخلاف فين لو مسك بشيء غير لعابه قال لو اخذت وجهه النظر الثانيه يبقى ما فيش فيه حاجه اه نش نش حبابنا قال طيب احنا عندنا عندنا التهجين يا مولانا مش انت عارف عندكم التهجين أه بنهجن يعني بنولد انواع من انواع اخرى صح ولا ايه ايوه ايوه اذا الامر ده وارد في حاجه انت معروفه عارف انت قال. قال طب لو حدث هذا مع حيوان نجس وحيوان غير نجس وعشان كده بيقول ما تولد منهما يعني كلبين قال يبقى ابن الكلب ابن كلب برضه ايوه عشان تكون فاهم قال انما تولد من احدينا ومن غيرهما يعني لو حسبت ماذا كلب على ناعس لقحها ها في المتناسة دين مش معروف عنه لقح كلب او خنزير ماعز او خروف او بدريا زي ما انتم بتقول طيب يبقى اذا هيكي بايه بنوع مش معروف لا مولان نوع غير معروف انا راجئ يا حبيبنا الصورة بس المسألة انا راجئ بالراعي والقطيع عندي مفيش فيه فحل لا. مفيش فيه ايه انما معايا كلب بصيت بعد شهرين ثلاثه لقيت النعجه تول من اين اتا نزع عليها الكل يا سبحان الله يا مولانا ما تقولش ما ينفع ما انا جبت لك الصوره وخوك عليه يعني احنا لما بنجيب البقر بنجيب ايه ها نتكلم يا مولانا دا نوع ودا نوع وعشان كده اللي بيجي ما بتولدش منه حاجة يعني العمر ما يجي بقري من بقري أبدا أيوة ها أنا ما ليش داعي بالفصيل أنا نين نوعين مختلفين يا مولانا عشان ما تحيروناش نوعين مختلفين ده دا مولانا مولانا هقولك تكلمني يا عم علف دفون <تصفيق> يا مولانا عشان تجو يخدم بالكم لان انتم مش متصورين المسائل لانه ما وردش عليكم وانتم معزورين تعالوا على النسي بتاع الفلبين وانه الفلبين ايه ولي ها قول لي مش على كده لما بيجوا لما بيجوا ياكلوا الكلاب كده قال اه قال لما بيجي بيتربى عنده الاشادي لما يجي يخلف يخلف عيال زي الكلاب تصور بقى ايوه طولة. ايوه يا مولانا ولذلك في مرحله الطفولة تلاقي العيال بيقعدوا بالاربع ساعات ما لهمش حاجه ما بيشوفوش انتو معلش احنا كان ايام زمان حاضر يا كان عندنا ايام زمان العلاج العضوي يعني ايه العلاج العضوي يعني لو واحد عينيه وجعاه ولا اسنانه وكذا ولا كذا ولا كذا قال يأكل اعضاء من الحيوانات اللي تماثل المرض اللي عنده ماشي يا شباب ماشي ماشي انا بتكلم في حاجة وانت بتتكلم في حاجة ثانيه خلاص يا مولانا دون تسبيك انجلش احنا المهمة عندنا حالة يبنى ما يتوالد منهما يعني من نوعين مع بعض هما الاثنين نوع واحد وما تولد قلب بياخد حكمه نوعين مختلفين بس واحد طاهر وواحد نجس بياخذ حكم النجس بس عشان نخلص المسألة دي اتفضل نعم هو قياس الطهارة من الخنزير قياسا على الكلب نعم. نفس الكيفيه ليه بقى يا مولانا قال حرمت عليكم ايه والدم ولحم الخنزير يبقى كله كده على بعض في الخلاف فيه من ناحيه الشعر اه انما من ناحيه اللحم حرام ما فيش كلام أي نفس, ال... نفس القياس ماش حبيبنا ما تولد منهما من او من احدهم قال بياخد الحكم يا مولانا بياخد ايه حكمه قال احنا عندنا بس كيفية الغسل من ولوغ الكلب والخنزير في الاناء قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بطراب ورواية تقول أولى هن بتراب يبقى يكون حصر في الأولى ولا في السابعة قال يبقى إذن لو هنغسل ثلاثة ولا أربعة قال يبقى الأولى هنغسل ستة يبقى لازم السابعة يبقى فيها تراب إيش معنى التراب يا مولانا قال لأن التراب اللي هو ربنا قال وجعلت لي تربته هي مش عليه السلام يقول كده جعلت لي الأرض مسجنة وتربته طهورا قال هذا التراب لما تيجي تغسل البؤ اللي ولا فيه الكلب وهو عنده المرض قال قال المرض ده حللناه تحت الميكروسكوب لقينا فيه شريط يعني كده بيبقى على الاناء وفيه عقد زي العقد البكتيري قال لما بتحط التراب قال التراب بينزق فيه ويطلعه وعشان كده بيقول هل يقوم غير التراب نقامه يعني نحط له صابون ولا نحط له ساخ ولا نحط له اي منظفات صناعيه قال احنا عندنا الاولاء التراب قال في حالة تعذر وجود التراب قال يكون غيره مقامه يقول على الاشتن ولا الشبه قال ايوه قال يقول اذا دي تكون مقام التراب قال في حالة عدم وجود التراب يقول اذا زي ما قال النبي عليه السلام التراب صلى الله عليه وسلم قال يبقى إذن ده ثبت معمليا وفي العصور الحديثة بتاعتنا دي قال آه قال المادة الوحيدة اللي بتلصك في اللعاب ده وتاخد العقد البكترية اللي فيه اللي فيها المرض قال هو التراب وذلك يعرفهم قيمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى هن بيتراب ماشي حبيبنا ماشي الكلام اللي كان بيسأل عليه فيه اهون اهون او لحم خنزير فانه رجس يعني نجس والمراد جمله الخنزير كله على بعضه كده كله على بعضه ماشي نقول انا المنت كلها نجسة اي حاجة تموت حتى نفسها يعني تموت فطيس هي المنخنق والموقوزة. قال أيوة. قال يبقى إذا الدماء تتحتف نفسها يعني خارجت روحها بغير طهارة وبغير زكاة وبغير إسالة الدماء. ذنب محوس فيه. قال يبقى إذا الدماء لا. قال يبقى نكسة. ما مولانا يبقى الميتات يعني الحيوانات التي تخرج روحها. بغير زكاة شرعية قال ما لها يا مولانا قال تبقى ناجسة قال لان الدم بتحها محبوس فيها واحنا بنقول ما لها نفس لو سهلة دي لها نفس سهلة يعني كميات كبيرة من الدم بتتبرع والرتلين ولا والرتلين قال يبقوا إذن ده الدم ده وسط صالح لنموه البكتيريا والأضرار فعشان كده بنقول في قال بنقول إنه هو في هذه الحالة بدل إن حبس جوه قال نجسه ما تكلوش قال ليه قال لي إنه في ضرر في إيه؟ ضرر ومقربات قال عشان كده ربنا حرم علينا ما فيه ضرر لنا حرمت عليكم ميتاته والدم ولحم الخنزير المي الميتة الدم محبوس جاءه طب لو نزل الدم قالوا احنا جبناه كده قال اه وكلناه هو من السلخانات بيبقى متجمد كده عمز الكبدة قال لا لا لا ده يعني فيه اشد ضررا والميتة والدم ولحم الخنزير قالوا ايضا عن نص حرام قال يبقى اذا معناها انه كل الميتات نجسة الا اثنين من المأقول وواحد غير مأقول اه السمك والجراد وابنه ادم يبقى الاثنين في المأقولات واحد مش في المأقولات اللي هو ايه الانسان ابن ادم ده قال ايوه قال السمك قال ايوه يعني لو جبت تكسفين ورشيت في المية والسمك مات وطبت على سطح الأرض أكله قال أيواته يعني لو ماته قال هنا إداء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان ودمان صح ولا إيه؟ السمك والجراد والكبد والطحان يبقى السمك قال أيوة نعم حاضر يا مولانا احنا كنا في الفلاحين وكنا بالروش الجطنة مولانا بالتوكسوبي ونجي نغسل المطور في الطيرة قال قال قالت يا مكان بيطلع وفرفر وموت على وش الارض قال اه ابناخده قال كمية السم اللي فيه ده تتوقف على بقى يكونك بقى عارف الكمية وهتاكلها اتضار او تضر ده مش مننا لنا لي انما لنا دعوه ان هو صاحي ولا ميت ميت طب اكلوا مش اكلوا اكلوا زي دبت العنبر عارف دبت العنبر يعني ايه؟ يعني الحوت الحوت اللي بتلاقوه بالعشرة طن ويبقى يطلع من البحر ومعرفش يرجع بيموت صح ولا ايه؟ كان بيجيبوه لنا من ايام زي ما نقول علي سمك البقالات اللي من سن عارف الكلام ولا يا مولا طيب الله يزحى طيب أو عشان كده انت معاها الخطاب فيبقى اذا دبت العنبر دي قال حوت كبير يعني زي السفينة كده، فالصحابة دخلوا جوه وكلهم وجاين يقولوا النبي الحكمين فقال اضربوا لي بسام منها يبقى معناها انه بدلها ياخد نصيب منها حلال ولا حرام طيب وعشان قال هو الطهور ماءه يبقى اي حيوان مات في البحر وهو اصلا بحري مش بري لان احنا عندنا حيوانات بريه وحيوانات بحرية وحيوانات بر فالبحري قال لو مات في البحر حلال أكل بأي مسمى خنزير البحر فرس البحر كل كلب البحر قال المسميات ملهاش تأثير عندنا خالص فلما الحيوان اصلا إيه؟ بحري إنما البر بحري قال ما نفعش زف ضفضاع ضع برية وبحرية قال أيها زي البر ما اللي انت بتعمله في المعديات دي وفي الجيوش قال دي أتمنى أكلهاش نعم وسالحي في البحرية اللي بتعيش جزء في المياه وجزء في البحر قالوا جزء اذا بري وبحر ما تتكلش نعم لحاضرة اولاد حاضر حاضر مولان حاضر حاضر نعم ايه مش احنا عجول من السودان ووقت في النيل والغرب قال يبقى هم كلهم حرام إن شاء الله ما تاكلهمش يا مولا لأنه ليست عيشته شو هو قال الطهور وماءه الحلو ميتة البحرية الميتة البحرية اللي هي كل حياتها في البحر وعشان كده بيقول الجفاضعة في فرنسا واحنا بنقول لها ما ناكلهاش يا عم ده هجبنا فلوس ودولارات طب الرب ده فضع حينه ومبيحرهم جلاء مولا مولا انت لازم تبقى عندكم مرونة في صياغة الاشياء قال الناس غير المسلمين بيفهموا لنا وانا ما النفسين لما كان بيتكلمهم على الحيوانات الكبيرة اللي عشان يجوا يذبحوها بيعملوها بالصعق الكهربائي قال لي انه بيربوا تران بكميات كبيرة وحاجات تعفل. قال ما بقدرش الجزار بيعمل قال يروح لمصلتين عليها ساعة كالك قالوا ربائق قال فاحنا قلنا لا مش هنستور فهم عرفوا ان هي مش مدبوعة على الطريقة الاسلامي فعاوزين يعوضوها جواوا على السمك وكتبوا على علب السمك والتونه والسردين مزبوعة على الطريقة الشرق الطريق الاسلامي نقول لهم بلعبوا غير مدبوعة مش مدبوعة بالنسبة للاسماك احنا بناكلها من غير ذبح جواهم ما وإحنا بيفهمش هلوح. نيموت يعني <تصفيق> اخبسك بالبتاعه ديت اذا كنت انت بت... انت رحت انت من سوق مولانا ولا من رشيد طيب من المط... انتوا مش بتجيبوا السمك من البحر وتطوه في الشمس لغايه لما يرمم وتعملوه سردين وفسيخه وفسيخ ايه مولانا انت مش عايش في حياة ولا ايه ايه بعلجة يعني يعني حاضر حاضر حاضر يعني الخنزير لو انا علاكته وعملته زي ما قال هنا ده خنزير فافل وعملته له مزرعة وكذا وكذا وكذا, وكذا. يبقى حلال ما مرحب والله العظيم تاتها الكلام ان جاء ان كلام ان جاء قال الخنازير اللي عندكو دي ايوة انت تقوله فاكر انما احنا عندنا مزارع خنزير بنعتني بها وننظفها وعلاجه وكذا وكذا وكذا, وكذا ومتحب يشوف اي خنزير فيش في اي حاجه خالص لا احنا عندنا النص ولح مر ما يعرفوش انه هولاني ما يعرفوش نعم يا مولانا عشان يعني مولانا بنقول اغلب معيشته في الماء فلو كان نص إشته في البر وعش نص إشته في البحر ما ينفعش معانا واني مسلت بالجفضاعة وقلت الضفدعه ديا بيعملوها وجبات شهيه في فرنسا وكذا وكذا وضحكوا على ناس من هنا وقالوا ربولنا ها فارسلنا مش الدين انتقام يا مولانا على بني اسرائيل ها؟ ايوه يبقى عذاب ولا مش عذاب احنا ما بنخش بني أبار سامود، الأبار من يطلع من الأرض النبي نهى عن استعماله قال لي قال لي أنها في أرض سوء ويصبت عليهم اللعنات فقال لو انعجم بها وانخبزها قال ما ينفعش اريقوها ولا انطبخ بها أريكوه دياره عذاب زي ما بنتم بتقول كده الوقاية بس والجراد وعد تفتكر ان الجراد اللي بتاعه اللي جاد كده اللي بيقول على فرس النبي ولا ما معرفش ايه الحاجة الصغيرة دي قال ده الجراد ده طهوه كبيرة بتعيش في الصحراء قال وتهجم على الاشجار تجردها تجردها من كلها قال اه قال انا لو لقيت الجراد ده قال عنزل الحمام البرد كده قال لو لجيته اكل قال ايه اكل انت مش متصور انت مش متصور المسألة قال لان انت معشتهاش إنما يسأل الناس طول الصحراء وخاصة على الحدو بيننا وبين ليبي ومي الصعودي ماش ينهار لا يا مولان يا مولان هذا المهانة دافع يا مولان يا مولان اخي قد من الكلام احنا العين نجسه في الكلب والخنزير يبقى ما عدا العين ايه مش نجس اه انما لو وقعت الفاره في اناء احدكم لا مش خلاص خلاص ايه قال خلي بالك ناقص فيه تفريقه قال لو وقعت في بوش السمنه واحنا في الشتاء واحنا في الشتاء السمنه ناشفه ولا مش ناشفه قال يبقى إذن لو نفسها أو الدم اللي فيها أو العفان اللي فيها قال مش هتصر بالأي حاج هيتدم على الوش قال نروح جرتينها كده ورمينا نجورها ونرميها وما باقي نستعمل يستعمل إنما لو كانت سامنا سايحة كلها لأنه تخللت زي ما يكون عندك سكر السكر ده لما تحطه على الشاي وهو ناشف يدوبه في بعض إنما لما تحط عليه ما يداب فيه وتخلل فيه ولما تخلل شيء بس؟ <تصفيق> نعم غيء حاضر يا مولان فيها كلتين ولم فش كليتين هي غيرت الماء أو لم تغيره لو أقل من كلتين ولم تغيره تزال على طهارتها عارف يا مولان الميت اي حيوان مات حدث ان نفسه يبقى ميت أنا لي ربنا أكرمي. لي ابن ابني يعني آدم ده قال سبحان الله الآدم لا ينجس حيا ولا ميتا يبقى هو الآدم عشان تكرم ربنا له وربنا قالوا لقد كرمنا بني آدم قال, قال يبقى هو طاهر في حياته وطاهر بعد خروج روحه قال يبقى إذن هو صاحي طاهر وهو مية طاهر قال الأمال إنما المشركون نجاس قال نجاسة الاعتقاد نجاسة إيه؟ الاعتقاد إنما المشركون نجس يبدأ إيضا مسلم مصلم يهودي مسيحي ابن ستين في سبعين قال قال كله بالنسبة لنا طاهر قال يا عم ده مش ده ما يستويش زي ما قال ايو ما يستويش من حيث العقيبة من حيث الايه العقيبة وعشان قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجدة بعد عام ماذا طب والسياحة يا مولانا اللي راحت في ستين ده قالوا تروح في ستين ده وإن خفتم عيلة اه وده اللي منتظر من دي بقى الدوره اللي جايه نشوف هيعملوا ايه يا عانه انا بتكلم على هنا انت بتتكلم انا انا بكلم يا مولانا بتقول حاجه شو النبي انت عاوز تقولني انا اللي ما قلتوش انا ما قلتش يا مولانا اني ما قلتش يا مولانا خلاص بدل بتتفيه ما بتتشربش خلاص انا عاوزك تفهم ما بتشربهاش تفهمين ولا ايه عشان بس الامور تبقى واضحة احنا بنصدر عناوين وساعة الواقع ما انا بقول لك مشهور ده يعمل ايه ساعة الواقع عن خالف خالص خالص خالص يعني الناس اللي دخل مجلس الشعب سواء اخوان او سواء سلفيين او, علم أو اي صنف قال كله هاي زي بعضه كله هاي بجلع